إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة سيدتي وسادتي لقد انضمت موجات شبكات القرآن الكريم صوت العرب الشرق الأوسط الإقليميات وإذاعة فلسطين إلى موجاتنا موجات البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة الميكروفون بصحبة الزميل علي مصطفى بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة نحييكم بتحية طاهرة عطرة يعطرها المكان والزمان والإنسان فالمكان هو ساحة هذا المسجد المبارك مسجد السيدة نفيثة رضي الله عنها وأرضاها نفيسة العلوم والزمان هو هذه الجمعة المباركة هذه الجمعة التي ننقلها لحضراتكم عبر أثير موجات الإذاعة المصرية بشبكاتها وإذاعتها البرنامج العام صوت العرب القرآن الكريم الشرق الأوسط وإذاعة فلسطين وشبكة الإذاعات الإقليمية ويعطرها الإنسان حيث تجتمع هنا قلوب تلهث جاءت لتنال رضا الله سبحانه وتعالى وتلتمس نورا على نور جاءت تلتمس نور المكان وجاءت تلتمس نور الزمان وجاءت تلتمس نور القلوب التي تجاورها هذه القلوب المؤمنة التي جاءت هنا لتتراص وتتحاب وتنقل نبضات قلوبها بعضا إلى بعض لتتشعر أمنا وأمانا وطمأنينة يأتيها من إخلاص هذه القلوب ومن إيمانها ومن تعطرها بهذا المكان المبارك أيها الإخوة فلنزد كل هذا عطرا على عطر وبركة على بركة ودائما البركة تأتينا من كتاب البركة والرحمة والخير القرآن الكريم نبدأ معكم أيها الإخوة شعائر صلاة هذه الجمعة بتلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله إثنى عشر شهرا إثنى عشر شهرا في كتاب قَدِيرٌ الْقَيُّومُ فَلَا تَظْلِمُ فِئَةٌ مِّنَّا إن أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كأن كف وعلمون your Thank you. you out around Allah ويهلكون <تصفيق> أنفسهم the <laughs> in وإياك نعبد وإياك نستعين اهدنا السراط المستقيم سراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم انفعنا بالقرآن واجعله زادا لنا في الدنيا ونورا لنا في الآخرة اللهم انفعنا به يا رب اللهم ارزقنا العمل به وبهديه هكذا أيها الأخوة استمعنا خاشعين منصطين إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا القرئ الشيخ محمود محمد الخشت في مستهل نقلنا لهذه الشعائر الطاهرة المباركة شعائر صلاة يوم هذه الجمعة والتي ننقلها لحضراتكم من هنا من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وعن جدها عليه أفضل الصلاة والسلام هكذا أيها الإخوة يجتمع زمانان زمن هذه الجمعة ويقترب منا زمان آخر تسبقه البركات والنفحات هجرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلها علينا بداية مباركة اللهم اجعل هذا العام عام خير وبركة وأمن وسلام وإسلام وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم يا رب انفعنا بهديك وبدينك وبقرآنك وبسنة نبيك وخشع قلوبنا يا رب اللهم وألف بين هذه القلوب والهمها أن تتواصل وأن تتبادل الأمن والأمان والطمأنينة والحب أيها الإخوة وقد حان الآن موعد أذان ظهر هذه الجمعة الشيخ أحمد عوض مؤذن مسجد السيدة النفيسة رضي الله عنها وأرضاها يؤذن بالصلاة الله أكبر الله أكبر law lot... أشهد أن على... الله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 وصدقا ويقينا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثوا اللهم مقاما محمودا الذي وعدته وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الإخوة فقد أذن الشيخ أحمد عوض مؤذن مسجد سيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بصلاة ظهر هذه الجمعة التي ننقلها, هنا التي ننقلها من هنا من ساحة مسجدها مسجد نفيسة العلوم رضي الله عنها وعن جدها وعليه أفضل الصلاة والسلام أيها الإخوة وقد قام إخوتكم هنا من المصليين بأداء ركعتي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى اللهم تقبل منا صالح الأعمال وتقبل منا الصلاة والدعاء أيها الإخوة في هذه الأيام المباركة حيث بعد أيام سوف تحل علينا بداية العام الهجري الجديد وتأتي هذه البداية بعد الركن الخامس من أركان الإسلام وهو حج بيت الله الذي يغتسل فيه الناس من ذنوبهم ثم يعودون منه بإذن الله كما ولدتهم أمهاتهم بلا ذنوب وكأن الله سبحانه وتعالى أراد أن تكون هناك بداية جديدة يبدأ معها الإنسان في صفحات بيضاء ندعو الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا أن تكتب في هذه الصفحات البيضاء أي شوائب اللهم يا رب العالمين الهمن العمل الصالح وحسن الخلق وحسن الخاتمة أيها الإخوة والهجرة المباركة فيها من العبري والدروس الكثير وفيها من العظات الكثير وفيها من التثبيت وتقوية الإيمان وجمع القلوب الكثير والكثير أيها الإخوة وأرى الآن فضيلة الدكتور الشحات السيد العزازي إمام خطيب مسجد السيدة نفيسه يرتقي درجات المنبر ليلقي علينا اليوم هذه الخطبة تحت عنوان دروس من الهجرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله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 يا على الفلاح الحمد لله بحمده تتم الصالحات وتفيد وبشكره تكثر النعم وتزيد وبفضله تتنزل الرحمات على العبيد الأمر أمره والملك ملكه والحكم حكمه والقضاء قضاءه والكل عباده ولا يخرج شيء عن سلطانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الأول فلا شيء قبله وهو الآخر فلا شيء بعده وهو الظاهر فلا شيء فوقه وهو الباطن فلا شيء دونه أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء ظاهر بلا خفاء وباطن بلا اختفاء رفع السماء فأعلاها على غير بناء وبسط الأرض وسواها على تيار الماء وخلق الخلق ودبرهم كيف شاء وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمد رسول الله سيدي يا رسول الله يا خير من عرف الإله بفضله يا بهجة الدنيا ونور خطاها فبحق تمتمة الحروف وسرها لم يحصها غير الذي أوحاها وبحق من ألقى الجبال رواسيا والأرض قد درقوتها ودحاها ومن خلق النجوم وبدرها في قبة علياء أن تضياها لو أن أرضا مثل أرض سمائنا فوق السماء السبع كنت أنت سماها صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد كل عام وأنتم بخير عام يمضي وعام يجير نحاسب أنفسنا عما مضى ونستعد لما سنستقبل والله عز وجل يطلع علينا نقدم لربنا كشف حساب عن عام مضى ونضع لأنفسنا طريقا نسير عليه فيما نستقبل من أيام نحسب كل خطوة تقربنا من الله خطوة وفي كل لحظة نتقرب من الله لحظة ونعد أعمارنا في موازيننا فنريد من أيامنا أن تكون لنا لا علينا فيأتي علينا عام هجري نهجر به مرزول الأخلاق نرهجر به سيئ الصفات ننتقل فيه من دار معصية إلى دار طاعة من حال بعد عن الله إلى حال قرب من الله من حال هجرنا فيها عزنا ومجدنا إلى حال نسعى فيها لرفعتنا وقربنا من ربنا لا عزر لأحد فالله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها ولا يكلف نفسا إلا ما آتاها فإذا أردت أن تعيش مع الهجرة فلن تحيا فيها إلا أن تتعلم من المصطفى صلى الله عليه وسلم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال عنه رب العالمين لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا فإذا حل بك ضيم بمكان فلا عذر لإنسان فدع المكان لأهل المكان وهجره إلى مكان تطيع فيه الواحد الديان وليس لك أن تقيم في مكان ذل الذين ستوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض لا نستطيع أن نؤدي الصلاة لا نستطيع أن نقيم شرائع الله لا نستطيع أن نلتزم أخلاق أهل الله فما الذي أقامكم في هذا المكان فلا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذى اللا عير الحي والوتد هذا على الخصم مربوط برمته وذا يشج فلا يرثي له أحد إذا حل بك ضيم بأرض فارتحل عنها وخل الدار تنعى من بناها فإنك واجد أرضا بأرض ونفسك لن تجد نفس سواها إن هذه أمانة الله عليك إن هذه عطية الله ومنحته لك فيجب عليك أن تحفظ عطية الله لتقيم شرعة الله يجب عليك أن تلزم أخلاق الله لتحسن الخلافة عن الله يجب عليك أن تتأدب مع خلق الله لأنهم صنعة الله فلا دم يراق ولا عرض ينتهك ولا مال يضيع لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم بقي في مكة ثلاثة عشر عاما يدعو إلى الله تبارك وتعالى فيأتيه خباب بن الأرث وقد اشتد عليه العذاب يوما يقول فجئت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردا له في ظل الكعبة قلت يا رسول الله إن أم أنمار تضع الحديدة وقد احمرت على رأسي وفي أصحابك من قتل يا رسول الله وفي أصحابك من أوذي يا رسول الله ألا تدع الله لنا ألا تنتصر لنا وأنت النبي يقول فقام الحبيب صلى الله عليه وسلم وكان إذا غضب أحمر وجهه قال لقد كان من قبلكم يؤتى بالرجل فيمشط ما دون عظمه من لحم وعصب لا يصده ذلك عن دين الله ولقد كان الرجل يوضع فيشق نصفين حتى يقع شقا ما يصده ذلك عن دين الله والله ليتمن الله أمره ولا ينصر الندينه كما وعد نبيه حتى تسير الضعينة من الحيارة تطوف بالبيت لا تخشى إلا الله يا رسول الله ضع عليهم قال لم أبعث لعانا ولا شتاما وإنما بعثت داعيا ورحمة اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون فيا من يتطاول على أعراض الناس أدب من تتبع يا من يتطاول على الناس ليسبهم يا من يتطاول على دماء الناس ليسفكها أدب من تتبع إن أدب النبي أن يحفظ الدماء كل الدماء إن أدب الحبيب أن يحفظ الأعراض كل الأعراض إن أدب النبي أن يحفظ الأموال فكل الأموال فكل دم حرام وكل عرض حرام وكل مال حرام لأن الله رب والكل عبيد وليس للعبد أن يخرج على أدب العبد فالله عز وجل هو الذي صنع الجميع ولذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم يعلمنا درسا في هجرته يقول له أصحاب بيعة العقبة أي رسول الله لو شئت لنميلن غدا على أهل منا بأسيافنا لو أردت يا رسول الله ونحن أهل الحلقة والسلاح أن نميل عليهم بسيوفنا فنقتل من شئت ونجرح من شئت فما كان لمثلك أن يؤذى في بلده يا رسول الله فإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يقول لم أبعث لهذا وإنما بعثت رحمة للعالمين احفظ كل الدماء يحفظ الله دمك ثم كل الأعراض يحفظ الله عردك ثم كل الأموال يحفظ الله مالك فإنك إن حفظت لله حفظ الله لك فاهجر أخلاق الغل والحقد والتشفي إلى أخلاق الحب والسماحة والوفاء هذه هجرة أرأيت ذلك الذي يضن بماله ويضن بحياته ويضن بأولاده ويضن بوقته أن يعيشه في رحاب الله انظر إلى أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم في هجرتهم وهذا الصديق رضوان الله عليه يأخذ كل ما عنده من مال لأنه فاز بصحبة الحبيب صلى الله عليه وسلم لم يكن في بيته حين هاجر إلا خمسة آلاف درهم أخذها جميعا في صحبة الحبيب صلى الله عليه وسلم ويؤثر الحبيب على نفسه ويفدي الحبيب بنفسه وفي كل شيء يتقدم مواطن الخطر قبل الحبيب ليقي الحبيب بنفسه وفي مواطن العز يمشي خلف الحبيب ليرفع الحبيب إلى مكان مجده ولذلك عمر بن الخطاب رضوان الله عليه يقول ما سابقنا أبا بكر يوما إلى فضل إلا وسبقنا فلما كان في غزوة العسرة قلت لأسبقنا اليوم أبا بكر فجئت بمال فوضعته في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي الحبيب يا عمر ماذا أبقيت لأهلك قال يا رسول الله جئت بشطر مالي وأبقيت لهم شطرا قال بارك الله لك فيما أبقيت وبارك لك فيما أنفقت وجلست أنظر ما يصنع أبو بكر إن الذي يرزق العباد هو الله كن بما عند الله أوثق منك بما عندك أتظن أن ما في جيبك أقرب إليك من رزق الله أتظن أن ما في يدك أنفع لك مما عند الله جاء أبو بكر فصب مالا في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ماذا أبقيت لأهلك قال أبقيت لهم الله ورسوله أبقيت لهم الله الذي يرزق والرسول الذي يشفع أبقيت لهم عز الدنيا والآخرة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى إيثار أبي بكر على نفسه وفداء أبي بكر للنبي بنفسه حتى دخل الغار قبل فلما جاءت الحياة لتلسع لسعت عقب الصديق رضوان الله عليه فسال دمعة على الخد الحبيب فنزلت على وجه النبي الحبيب فنظر الحبيب إلى الحبيب يا أبا بكر ما بك قال أي رسول الله تلسعني الحياة والعقارب في قدمي فداء لك يا رسول الله فإذا بالنبي يرفع يده إلى العلي اللهم اجعل أبا بكر معي في درجتي في الجنة فينزل الوحي في لحظتها يا رسول الله إن الله قد استجاب لك يا أبا بكر أنت معي في الجنة قال نفسي لنفسك الفداء يا رسول الله انظروا إلى صهيب ابن سنان الرومي السيد ابن السيد الذي نشأ في العز صغيرا وترفل وتنعم في العز كبيرا أراد دين الله فهاجر من أرض الحرير والعز والنعيم إلى أرض جرداء ينتظر بعفة الحبيب فلما بعث الحبيب آمن به ولما هاجر الحبيب أراد أن يلحق به فأمسك به المشركون أتيتنا فقيرا صعلوكا لا مال ولا جاه وتريد أن تخرج بنفسك ومالك هذا ما لا يكون أبدا فعجبا لمن يريد أن يربح كل شيء دون أن يخسر أي شيء يريد رياسة ووزارة ودولة وجنة ومالا وعزا وصطوة وهو نائم على سريره لا تحسبن المجد تمرا أن تآكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر لكل شيء سمن وسمن الجنة غال سمن الجنة دماء ومال والله هو المشتري فلا تبع نفسك لغير الله أمسكوا ألو دللتكم على مالي تتركونني قالوا نتركك فدلهم على مالي فتركوه فاستقبله الحبيب صلى الله عليه وسلم رابح البيع أبا يحيى ربح البيع أبا يحيى ويتنزل القرآن ومن الناس من يشري نفسه بطغاء مرضات الله يؤثر الدين على كل شيء يؤثر الله على كل شيء وسل الله فالله يملك كل شيء الحمد لله الملك العلام والصلاة والسلام على النبي الهادي الإمام علم الأعلام ونور الظلام إمام الأئمة وهادي الأمة وكاشف الغمة أخرج الناس من ظلمات الجهل والطغيان إلى أنور الحق والإيمان وكفى به هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بع فيا أمة الهجرة اتقوا الله يؤتكم الله من فضله فمن عمل لله أعطاه الله أجرة ومن عمل لغير الله كيف يسأل الله من فضله اعمل لله يغنك الله عن كل أحد اعمل لله فإن الله هو الواحد الأحد اعمل لله ولا تسأل من خلق الله أحد اعمل لله يغنك الله عن كل أحد دروس في هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم وطن أحببته لأني نبت فيه فكل ذرة منه في قلبي وكل بقعة منه في عقلي أحببته فلا أبغي به بديلا وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إليه هذا هو الحبيب صلى الله عليه وسلم يخاطب البلد الأمين يخاطب مكة المكرمة ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت فيتنزل القرآن وهو بالجحفة صلى الله عليه وسلم ليقول له إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد أحب وطنك يحبك الله آثر وطنك على نفسك لأن نفسك تعز بأرضك فالأرض العزيزة تنبت أهل العز والأرض الذليلة تنبت أهل الذلف إنما تروى الأرض بالعرق فإن عز العرق رويناها بالدماء فإذا رويت بالدماء أخرجت رجالا تتباهى بهم السماء أرض أنبتت المصطفى صلى الله عليه وسلم وأنبتت أبا بكر وعمر وعثمان وعلي أهذه أرض تترك؟ نعم لماذا؟ لله تترك بأمر الله فيأتي العوض من الله ينظر الحبيب بعين دامعة إلى بلد خطى إلى بلد كانت تسلم عليك فيه الأحجار السلام عليك يا رسول الله إلى البيت الأمين ويتركه طاعة لله فيقول له رب العالمين تركت ما تحب لأجلي وعزتي وجلالي من ترك لي ما يحب أعطيته خيرا مما يحب فيقول له رب العالمين تركت مكة من أجلي وعزتي وجلالي لأعيدنك إليها وأعطيك المدينة عليها علاوة فكل نبي له أمة ورسالة ومنهم من له كتاب ومنهم من ليس له كتاب وسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم له أمة ودعوة وكتاب ومدينة ومقام فكل الأنبياء يجهل الناس مقامهم ومقام الحبيب في أعلى مقام لأنه ترك وطنا لله فكان كل مؤمن قلبه للحبيب وطن واعلموا أن فيكم فاترك لله يغنك الله اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وعفو عنا وعلى طاعتك عنا من شرور خلقك سلمنا إلى غيرك لا تكلنا ولا تصرفنا يا مولانا من هذا المكان إلا مغفورا لنا أجمعين وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وألحقنا بهم على الإسلام والإيمان غير فتانين ولا مفتونين اللهم أصلح الراعي والرعية والأمير والمأمور والحاكم والمحكوم ووفقهم جميعا لما تحبه وترضاه اللهم أصلح قلوبنا اللهم أصلح قلوبنا اللهم أصلح قلوبنا اللهم طهر نفوسنا اللهم وحّد صفوفنا اللهم اجمع على الخير كلمتنا وأعز يا ربنا أمتنا وسائر بلاد المسلمين عباد الله إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وإنها عن الفحشاء والمنكر والبغض يعذكم لعلكم تذكرون اذكر الله اذكركم واستغفروه يغفر لكم هذا والله أعلى وأعلم وعز وأكرم وبه الهداية ومنه التوفيق ورضي الله تبارك وتعالى عن سيدتنا صاحبة هذا المقام وعلى جدها الكريم أفضل الصلاة والسلام والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إلا الله أشهد أنم وإلا قال الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله استقيموا واستووا واعتدلوا يرحمنا ويرحمكم الله سووا صفوفكم فان تسويه الصف من اقامه الصلاه الله اكبر الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء امر الله والفتح وريت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا الله اكبر الله أكبر سمع الله لمن حمد ربنا لك الأمر الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر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 الله اكبر الله اكبر سبحان <تصفيق> الله أكبر. <تصفيق> الله أكبر. الله هو السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمه الله عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمة الله عام هجري جديد يهل علينا في القريب من الايام ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعله عام خير وبركة اللهم ألهمنا فيه أن نرى الحق حقا وارزقنا اتباعه وأن نرى الباطل باطلا وارزقنا جتنابه اللهم ألهمنا فيه يا رب العالمين محبة بين القلوب وأمنا وأمانا في الربوع اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا دار عدل وإيمان وسلام وإسلام وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم يربي في هذا العام الهجري الجديد قرب القلوب ورد الناس إليك ردا جميلا وألف القلوب واجمعها على الحق يا رب العالمين هكذا أيها الإخوة نقلنا لحضراتكم شعائر صلاطي هذه الجمعة المباركه نقلناها لحضراتكم من هنا من ساحة مسجد السيدة النفيسة رضي الله عنها وارضاها وعن جدها وعليه الصلاة والسلام ايوالاخوة كنا معكم في هذه الصلاة من أسرة من غرفة المراقبة الرئيسية مصطفى عرفة وتامر عبدالغني ومن اسرة الاذاعة الخارجية محمد الورداني وعمران علي وسامي نصر الدين ومن اسرة التخطيط الديني محمد حماد عطية وحتى يجمعنا بكم أيها الإخوة لقاء إيماني جديد لكم تحياتي علي المصطفى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والمايكروفون يعود بكم الآن إلى دار الإذاعة بالقاهرة فإلى هناك